وَأَنَّا لَمَّاسَ وَأَنَّا كُنَّا لَقُعْدَ مِنْهَا مَقَاعِدَ إِسْهَمْ فَمَنْ يَسْتَمْ إِلَّا لَا يَجَدَهُ شِعًا وَطَرْصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِيَ شَرًّا مُنِيدَ أَمَّا رَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ Olmadı, namazın ruhunu engelleyecek. Olmadı, namazın ruhunu engelleyecek. Olmadı, وَمَنْ يُعْرِضُ عَنَّا يَكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَلَى you the lenne uslik bi hadaini